روح <تحان> ما وصل عاشور طول على جبر الماجور لو عاد ما وصل على شهر الحبيب دور رحنا قلوب ما تير على صلح عاشور يا حسين حسين يا حسين حياتي خلت شموع دوبله فوقه دمعه ما حياتي خيط شمعت ذوب لفة وخاف تطفى وتنقضي لسنين ضموت بذمت دمعة وخاف باشر يجعاش موفيت الديل يدول ابن العمر وتدور ايامي ويظل بعيوني بس عاشور جدامي يدال ابن العمر وتدور Sgašu, jdamy. Lo baqi bępsał, by اتمنى sió. Atmano, a głęs cibut mahmo. Lo jom a اطفو على قبري تلمة الماجور في ربوتي ما وصل عاشور الماجور لو هاد شر الحبيب يدور أحبابه ما تجعل حسين ومصابه حسين. ما وصل عاشور Zakat no, w oczu, zakat w oczu. Zakat w oczu, zakat w oczu. Zakat w oczu, zakat w oczu. Zakat w oczu, zakat ثوبي الأسوأ ادفنوا وياك فقط هذي قبل ما روح أتمنى تذكروني بشهيد النوح والونا فقط هذي قبل ما روح أتمنى تذكروني بشهيد النوح والونا واجب إذا مجعت ليالي حسين مروا علي اقروا لي لو بيتك خلوا بترابي لو نر من ترابه فلو ما تيعلها يا حسين ومصابك فطو على قبل شلمة الماجون وصل عاشور على قبل جنتي ما جو شهرين حبيبي دوينا ما تعرف ما تعرف ما تعرف ما تعرف ما تعرف ما تعرف ما حسين ما يا حسين, يا حسين تعرف ما تعرف ما بيكفين بسمعتي ما تنحب على زينه بعمره شقه جيت اذكروني بدمعتي وبخدمتي وبلطمتي ورا ظهر الغير بيكفين بسمعتي ما تنحب على زينه بعمره شقه جيت حسين وشنهو عمري بغير ايامه قد تذكرني بس بالخير خدامه حسين وشنه عمري بغير حيام خذت تذكرني بس بالخير خدامه وايد على حب الحسين اثبات دمعي صبا يا الحسين يا انا تحت المنابر بلة لك بريجة الماجور ماجور في أموة وصل عاشور في أموة الحرارة لك بريجة الماجور الحبيب يدور أحداك قلوب لها يا حسين ما حسين في ما وصل عاشور يا من سهرت اه شو موت حان